الله يتعفل أنك سحين ربنا والتي لم تنقل في منامها في انسل الذي قضى علينا الوضع والرسل الضخرة إلى أجل نسمة. إن في ذلك آيات اللي قومي يتمكرون أن من منهم بذلك شبعا والأولا كانوا لا يبقون شيئا ولا أَوَلَمْ يعلموا أن الله يُمِدُّ مَن من يشاء وَيَخْتَرِفُ إن في ذلك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قل يا عبادي الذين آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ لا الرَّسُولَ وَلَقَدْ إليك وَالذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَا الشَّكَّرَ لَفْقَنْ عَلَى الْقَوْرَةُ مُنَّ مِنَّ مِنَا الْخَاسِلِينَ فَلِلَّا لَتْعْبُرْ وَكُنْ مِنَا وَمَا اللَّهَ عَقَ <تصفيق> قَدْرِهِ وَالْأَبُّ جَمِنًا وَطُبَطُّهُ وقال يا ايها وهم وهو بما يقلون وصيبا ان تقرون جهنم مسوا حتى تنجوا ها فتاتوا وراوا هو الذي أرد هل كنتم لي بعد من بعده رسولا فذلك يرد الله من هو مصره مردى الذين يجادرون في أيام الله بغير صنوعهم أداءهم فدرمت من عيد الله وعيد الذين آمنوا فذلك يسبع الله على كل قلبه متدفره جبا وطارك في العميان هاملوا في سبحان عبي أبلوه أسماع ویدید آرومن هم تاتیبا و تداید ارسلني وانا اتعلم من العزيز الرفيع لاجابا ان من بدون من ولا خلاصه الله وان المسلمين اصعاد النار فاتذكرون ما قولهم حب ابي والله صلى وسلم عليهدا go mm -hmm.